الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة البقرة خبر الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له ربي الذي يحيي ويميت كذلك أيضا ذكر الله تبارك وتعالى سؤال إبراهيم أي وريه كيف يحيي الموتى وذكر قبل ذلك أيضا خبر الذي مر على قريه وهي خاوية على عروشها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها لما ذكر دلائل القدرة وأن الله تبارك وتعالى يحيي النفوس ويبعث الأجساد من جديد ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالإنفاق وذلك أن المال عزيز إلى النفوس وهو شقيق الأرواح فلا يخرجه الإنسان وقد جد واجتهد في جمعه وتحصيله وكسبه مع ما جبلت نفسه على التعلق به سينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف فالله تبارك وتعالى يذكر الحث على الإنفاق ووجوه هذا الإنفاق وما يبطله ويؤثر عليه إلى غير ذلك من التفاصيل التي ذكرها الله تبارك وتعالى في ثنايا هذه الآيات وقد وافق الحديث عنها مستهل شهر شعبان الذي هو الشهر الذي يتهيأ فيه الناس يتهيأ المسلمون لاستقبال شهر رمضان شهر الجود والبذل والإنفاق فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته يقول الله تبارك وتعالى في أول هذه الآيات مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم سبيل الله مثل المؤمنين المنفقين للأموال في مرضات الله تبارك وتعالى كمثلي حبه وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا المثل مضروب لنفقة المنفقين يعني مثل نفقة المنفقين كمثل حبه النفقة كحبة قالوا ليس المقصود ان المنفق كحبه وإنما ذلك مقدر معلوم من سياق الكلام مثل نفقت المنفق كمثل حبة فجعلوا المقدر اولا وبعض أهل العلم جعله اخرا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل صاحب حبة أو باذر حبه فعلى هذا يكون المثل مضروب للمنفق بصاحب حبة أو باذر حبة فهذه الحبة وذرت في أرض طيبة فأخرجت ساقا تشعب منها سبع شعب لكل واحدة من هذه الشعب سنبله وفي كل سنبله مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء بعض المفسرين يقولون يضاعف هذه المضاعفة لأن الحسنة بعشر أمثالها فيضاعف إلى سبعمائة لمن يشاء كما سيأتي بحسب ما يقومه في قلب المنفق وبحسب حال هذه النفقة وبعضهم يقول بأن هذه النفقة تضاعف والله يضاعف لمن يشاء يعني فوق السبع بحسب ما يقوم في قلب العبد وبحسب حال هذه النفقة وكأن هذا والله أعلم هو الأقرب وفضل الله تبارك وتعالى واسع لهذا قال والله واسع كثير العطاء واسع الجود والفضل عليم, عليم بمن يستحق ذلك مطلع على مكنونات الصدور عالم بهذه النفقات وأحوالها يأخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات فائدة ضرب الأمثال فهي تقرب المعنى المعقول بصورة محسوسة كأنك تشاهدها كثير من الأمثال القرآنية هي من هذا النوع تعرض لك المعنى المعقول ليفهم ويدرك ويتضح بصورة محسوس يتجسد أمامك كأنك تراه تقريبا للأفهام وهذا أيضا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن يبين لهم حقائق الأشياء ويقربها لهم حتى تتضح أتكون في غاية الوضوح والجلى فهذا القرآن كما قال الله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل الحث على الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى وكذلك إذا كانت أرض مخلوقة تعطي بالحبة سبعمائة حبة حبة أنبتت سبع سنابل فكيف بعطاء الله تبارك وتعالى مع أن بعض المفسرين استبعد في الواقع وجود حبة تخرج هذا القدر سبعمائة حبه قالوا هذا مثل وإلا فالواقع لا يوجد فيه حبه واحدة تخرج سبعمائة فهذا مثل مضروب للتقريب من أجل بيان سعه فضل الله وجزائه لعباده كذلك أيضا مثل الذين ينفقون أموالهم ينفقون عبر بالفعل المضارع ينفقون ما قال مثل الذين أنفقوا والفعل المضارع يدل على الاستمرار فالإنفاق لا يكون مرة واحدة ثم ينقطع أو يكون في شهر رمضان ثم بعد ذلك يقبض يده أو يكون في حال شدة يلاقيها فينفق ويجود فإذا فرج الله كربته نسيه وترك الإنفاق فهذا لا يليق ينفقون فالنفقه يكون مستمرة وهو يتعامل مع الله تبارك وتعالى يحصل الأجور والأرباح بهذه التجارة التي لا يخيب من اتجر بها وأرباحها مضمونة ويأخذ من هذه الآية الكريمة مثل الذين ينفقون أموالهم أضاف الأموال إليهم فهذا يفيد الملكية أن الناس يملكون هذه الأموال وإن كانت من فضل الله تبارك وتعالى وعطائه رزقهم هذه الأموال وتأمل قوله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هذا يشير إلى شروط قبول العمل في سبيل الله فهذا لابد أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى لأنه إذا كان للرياء والسمعة فإنه ليس في سبيل الله إذا كان الإنسان يرجي من وراء هذه النفقة عائدة دنيوية من الجاه أو المحمدة أو نحو ذلك شكر الناس فإن هذا لا يكون في سبيل الله فالذي ينفق يتجرد في نفقته يريد ما عند الله تبارك وتعالى فحسب ولهذا قال الله تبارك وتعالى بصفة هؤلاء إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكور وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذي ينتظر الشكر من الناس لا يكون ممن يتصف بهذا الوصف الذي ذكره الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا بعثت بصدقة توصي من بعثته انظروا ما يقولون يعني إذا قالوا جزاكم الله خيرا فقلوا بل أنتم جزاكم الله خيرا لألا يكون ذلك مكافأة على هذه النفقة والإحسان كذلك أيضا الشرط الآخر وهو أن يكون هذا العمل وهذا الإنفاق على الوجه المشروع لا بد من ذلك وإلا فإذا أنفق في معصية أو بدعة أو ضلالة أو نحو ذلك فإن هذا لا يكون في سبيل الله لماذا؟ لأن سبيل الله هي التي شرعها فالذي ينفق الأموال على القبور والأضرحة وإضاءتها وإسراجها أو في طعام للعكوف عندها أو نحو ذلك من أوقاف عليها فهذا في سبيل الشيطان فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وصلاح العمل لا يتحقق إلا بأمواله المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمتابعة هذه هي التي يكون الإنفاق فيها على هذا الوصف في سبيل الله مع ما ينبغي ملاحظته حتى يكون الإنفاق على وجهه الصحيح والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أيضا قوله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبه والله يضاعف لمن يشاء مثل هذه النفقات بالحبة هذا الإنفاق بالحبة وهذه الحبة أنتجت هذا العدد الكثير مما يدل على أن الصدقة تبلغ ذلك وأنها قد تزيد في الأجر والثواب لأنه والله يضاعف لمن يشاء يعني كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره يضاعف لمن يشاء بحسب ما يحتف بهذه الصدقة مما يقوم في قلب صاحبها من الإخبات والإخلاص ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فلا تعلم شماله هذا شدة الإخفاء فصار من السبع الذين يظلهم الله في ظله انظر كيف بلغت هذه الصدقة لشدة الإخلاص عند صاحبها والله يضاعف لمن يشاء وقد يكون ذلك بحسب الحاجة والوقت فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام فيه يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه. فالنفق في وقت الحاجة الشديدة وإذا كانت على قريب فإن ذلك يكون أعظم وثوابه أكثر كذلك أيضا الوجه الذي بذل في هذا الإنفاق فأبواب البر كثير لكنها تتفاضل احتاج العبد أن يتحرى في نفقته ليعظم أجرها وتعظم عائدتها عليه كذلك أيضا قد تكون هذه المضاعفة بحسب الزمان كعشر للحجة أو رمضان وكذلك أيضا قد يكون ذلك باعتبار المكان كالحرم فإن الحسن تعظم فيه والله يضاعف أدى في إثبات الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته إثبات المشيئة يضاعف لمن يشاء وهذا يدعو العبد إلى سؤال الله تبارك وتعالى القبول وتعظيم الأجور لأن الله هو الذي يملك ذلك ويضاعف لمن يشاء لو كان الناس في مرابحة ومساهمة وتجارة دنيوية فإذا أعطي نسبة من هذا الربح وأعطي غيره أكثر لربما ضاق ذرعا بذلك وسلك كل سبيل من أجل تحصيل المزيد من هذه الأرباح فنحن في تعاملنا مع الله تبارك وتعالى في تجارة هل ادلكم على تجارة؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فسمى ذلك بيعا فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وتجارة وشراء وسمى الخسارة في ذلك غبنا ثم اليوم الآخر بيوم التغابن. فيحصل الغبن كثير بين الناس والله يضاعف لمن يشاء فهذا يرجع إلى مشيئته وحكمته واختياره لا معقبة لحكمه وذلك مبني على علمه بأحوال العباد ومقاصدهم كما سيأتي في ختم هذه الآية لعل يتوقف هنا لأن الوقت أدركنا وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداتا مهتدين اللهم مرحم موتانا واشي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا والله اعلم صلى الله عليه وسلم و احمد عليه اصحابه